<سؤال> بوك تو اثنان واربعون اثنان واربعون باروش نيزش زيارة المدينة زيارة المدينة نيتفا بنا بيات سوشانة هل يفتح السوق أيام الأحد؟ هل يفتح السوق أيام الأحد؟ يتفوان هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ يتفوان كادن هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ <تصفيق> هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ يتوابان أزعلت كيرت سيردان هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ نتواباً الغاليريا غاليريا تكنكنت هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ سابد فين كيب هل يسمح بالتصوير؟ هل يسمح بالتصوير؟ belépőt fizetni hell jeemberi defaó resszmi dukhól el jezéb defe resszö dukhól mennyi bekerül a belépőkemjuk elifú resszmu duólkem juk elév resszö el duól csoportok számára van kedvezmény هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ جيرمك إكسامارو فان كادвезمي. هل يوجد تخفيض للأطفال؟ هل يوجد تخفيض للأطفال؟ إجتميش <تصفيق> تكريسيرا فان كادвезمي. هل يوجد تخفيض للطلبة؟ Hell Júzsett, Taffid, Little Lab. Mi ez az épület? Mehavel Mabna. Mehavel Mabna. Milyen idős ez az épület? Kem Amru Hevel Mabna. Kem Amur Hevel Ki építette ezt az épületet? من بنا هذا المبنى؟ من بنا هذا المبنى؟ ارتكع وصي بتيشد. أنا مهتم بالهندسة المعمارية. أنا مهتم بالهندسة المعمارية. ارتكع أو ميبيشد. أنا مهتم بالفن. أنا مهتم بالفن. إيردك أو فش تيسد أنا مهتم بالرسم أنا مهتم بالرسم